اللي اشهد على اله الا الله ورحده لا شريك له. واشهد ان محمد العبده رسوله. صلى الله عليه وعليه يا صاحبه وسلم وعلى الله. ان شاء الله هنبدأ نكمل شرح كتاب التوحيد. وهو مراجعة على كتاب التوحيد. هنبدأ من الباب الرابع. باب الخوف من الشرك. بعد ما ذكر الباب الاول وهو بداية اه لبيان اهمية التوحيد. والباب الثاني باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أن التوحيد المهم له فضل وأنه يكفر الذنوب أرضفه بباب من حق في التوحيد دخل الجنة بغير حساب في بيان بقى أن أهل التوحيد ليسوا على درجة واحدة وأن أعلاهم من يدخلون الجنة بغير حساب الباب الرابع في بيان ضد ذلك وأن بضدها تتميز الأشياء فأنا أورد باب الخوف من الشرك الباب فيه أيتين وثلاث أحاديث قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر وينشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشال الآية الثانية قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصناع الأحاديث الأول أخوهما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه وقال الرياء وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 لبيان يعني شناعة الشرك وأن الشرك الأكبر لمن مات عليه من اقترفه علما بحرمته ثم مات عليه أنه لا يغفره الله عز وجل والشرك الذي يحيط بصاحبه ويدخله النار لا يخرجه منها اشترط فيه أن يكون يعلم صاحبه أنه محرم أن هذا الفعل محرم لا يشترط أن يعلم أنه شرك الشرط الثاني أن يموت عليه لا يتوب منه قبل الموت أما إذا تاب منه فكل الذنوب شركها وغير شركها تغفر بالتوبة وهل الصحابة رضو الله عليهم أكثر الصحابة او وأفضل الصحابة كمان إلا كانوا مشركين فلما تابوا تاب الله عليهم فالتوبة يعني تغفر جميع الذنوب حتى الشرك أما الذنب الذي لا يغفر إلا بتوبة هو الشرك الأكبر فقط أما بقية الذنوب الكبائر فما تحتها ومن الكبائر الشرك الأصغر كلها قد تغفر بغير توبة كلها تحت المشيئة فمن مات عليها قد يغفرها الله عز وجل الله وقد يعقبه عليه أما الشرك الأكبر فمن فعله وهو عالم ومات عليه هذا قضاء من الله تبارك وتعالى انه لا يغفره لمن لقيه به ااا عشان الكبائر يعني زي شيء اكبر كده لازم لها توبه خاصه لا لازم لها توبه خاصه عشان ايه عشان عشان عشان تغفر كده ما زمعته... دول الحديث ااا على الا ان تشركوا بالله شيئا ولا تصدقوا ولا تزني ولا تاتوا به ثاني تفترونه بين ايديكم وأرجلكم فمن وفى بذلك فأجره على الله ومن فعل ومن أصر من ذلك شيئا فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فده بيانه إنه إلى الله إن شاء فعل به كذا وإن شاء فعل به كذا ده, ده في حق من لم يتوق لأن لو كان تائب, تائب يبقى مشانور بقى فهو إلى الله لأن ربنا قضى ان من تاب غفر له لا لا اللي انت بتتكلم عليه صغائر الذنوب انت جتنبوا كبائر وما تنهون عنهم وكفر عنكم سيئاتكم فمن لم يفعل الكبائر غفرت له صغائره في الحياة لا في الحياة اصلا برضو مش كل الكبائر عليها حدود شرعية الغيبة مثلا من الكبائر تمام وما حد شرعي ما حد في الدنيا يعني مالهاش برضو كفرتها بالتوبة لكن اللي بيغتاب الحاكم الشرعي ما بيعقبوش عقاب يعني تمام ولكن احنا بنتكلم دلوقتي في الكبيرة دي امرها الى الله في الاخرة طيب ماشي ركز معنا برمو الله كرم الآية الثانية وجنبني وبني أن نعبد الأصنام هو قول الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام الآية دي الآية الأولى طبعا علاقتها بعنوان الباب واضحة الآية التانية العلاقة بينها وبين عنوان الباب أن الخليل عليه السلام وهو يعني إمام الأنبياء يعني قائدهم يخاف على نفسه وبنيه من عبادة الأصناع ففيه أن غيره أولى بالخوف منه فباب الخوف من الشرك ف يعني خف واحضر من الوقوع في الشرك الذي عاقبته أنه لا يغفر بغير توبة وأن إمام الأنبياء ويعني لم يكن من المشركين المنزه عن الشرك إبراهيم عليه السلام كان يخشى على نفسه وولده من عبادة الأصنام فنحن أولى بالخوف منه صلى الله عليه وسلم في الشرك مش زي الاصرار العرب في الأول تمام في والحاجات دي كلها بيزر مفترض نقول او اه عليها ان الامور دي ما بتجيش مرة واحدة قصة بداية الشرك خصوصا الاصنام اللي هي لرموز يعني مثلا هو بيقولها عن الاصنام كلها لكن لو صنم مثلا لطائف هدهد ولا صقر ولا الامر في اخف مع انه محرم ولا يجوز اخف من رمز مثلا صنم للسادات مثلاً او صنم لجامر عبد النصر صنم لسعد زرور ل... أي... اي حاجة هي عند بعض الناس مقدس او مقدم او لي وجاه ده هو اللي فعلا يخشى بالشرك بسهولة جدا جدا يعتقد الشرك في... فيكم كدبيب النمو يعني فعلا خفي فعلا بسهولة خالص ان يبقى صورة معلقة لانسان حتى ما هو رمز كبير ابوه او امه او كده يعتقد انه بوجوده في بركة ويبقى قلبه مش مطوعه يشيلها ولو شالها يبقى حاسس انه هيحصل له مشكلة ومصيبة ده هاجس شركي بيعتقد انه ليه تصرف وانه ليه حزوة وانه لازم يعلق وبوجوده لاثر في المكان ولو انا شلته بقى انا تعديته اخطأت وهأعاقق وخيف من العقاب من مين من ميت كلها امور تدعو الى الشركة العز الحديث اللي في الباب أو الحديث في الباب أخوفوا ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرئي الحديث ده نستفاد منه أول حاجة من الشرك نعيد أكبر وأصغر الفايدة التانية أنه النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل الأولياء أخوفوا ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فغيرهم يعني يخاف عليهم أكثر لكونه خفي ولكونه من محبطات الأعمال أخوف, أخوف عليكم الشرك الأصغر فقال الرياء فالشرك يعني الأصغر أو الرياء يخاف على الأولياء منه فما بالك من هم أقل رتبة كل ده يعني يدعون إلى مزيد من الانتباه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار رواه البخاري فهذا فيه بيان عقوبة الشرك لمن مات وهو مصرا عليه ويعلم أنه محرم يدخل صاحبه النار بل يعني بالآيات والأحادث الأخرى أنه مخلد فيها والمسلم عن جابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لقي الله لا يشرك به لا يشرك به شيئا دخل الجنة وما لقيه يشرك به شيئا دخل النار من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة على التفصيل لو لا يشرك به شيئا كبيرا او صغيرا يعني يدخل الجنة بلا عذاب من لقي الله عز وجل وهو يشرك به الشكل الأصغر فقط يعني ده معرض للعذاب والعقاب ولكن مآله ما إلى الجنة وده بالنسبة لمن لقي الله لا يشرك به شيء فالموحدون مآلهم ما إلى الجنة ومن لقيا ويشرك به شيئا دخل النار هذا في الشرك الاكبر يعني لان مثلا حسن وقطع انه يدخل النار فالكلام هنا على الشرك الأكبر لكن لو كان الكلام على الشرك الاصغر فما في جزم من لقيا شرك اصغر يدخل النار لا هو تحت المشيئة اما الكلام ف... ما دام فيه قطع كده يبقى هنا على الشرك الايه الشرك الاكبر بيقول الإمام القرطبي من لقي الله لو يشرك به شيئا أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العباد قال مهم ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة يعني إنما قال أهل التوحيد بالإجماع الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة اللي هم عصات الموحدين وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبداً أباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد الإمام القطبي بينقل الإيه؟ الإدماع على هذا الأمر على كل على إن من مات على التوحيد مأله إلى الجنة ومن مات مشركاً فهو في النار مخلد فيه وقال الإمام النووي أما دخول المشرك النار فهو على عمومه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 مات مصرا عليها دخل الجنة أولا وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة فإن الله عنه دخل الجنة أولا وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة والنقلين دول مهمين ثم اورد مسائل المسائل في وطحة ما فيهاش أي لبس ننبه على مسألة الشرك المحبت للعمل شرك المحبت للعمل ده لابد فيه شروط أول حاجة يكون صاحبه يفعله وهو يعلم أنه محرم ثانيا يموت عليه أما اللي يفعل الشرك وهو لا يعلم أنه محرم ده ما عذوره بالجهل في التكفير أما في التأثيم فعلى حسب تقصيره في طلب العلم من عدمه إن كان مقصر في طلب العلم فيأثم ولكن هو ليس بكافر وإن لم يكن مقصر في طلب العلم فليس بكافر وليس بيأثم فلابد حتى يكفر الإنسان لابد أن يكون يعلم ان هذا شيء منهي عنه ونأكد على كلمة منهي عنه فقط ما يشترطش أن يكون يعلم ان هو شرك أو كفر أو يخرج من الملة لا من فعل الشيء وهو عالم بالنهي عنه يعني أخذ جزاءه فمن فعل الزنا وهو يعلم أنه محرم ولم يكن يعلم أنه فيه الجلد أو الرجل عقب بالجلد والرجل أما من اخترف الفاحشة ولم يعلم أنها محرمة أصلا هو ده اللي يعذر في أنه لا يطبق عليه الحد أصلا ومتصور متصور من مثلا حديث عهد بالإسلام انسان أصم او كان غير عاقل وبلغ هكذا وبعد فترة من الزمن عفاه الله عز وجل فده متخيل أنه فيه أحكام كثير من الشرع لا يعلمها فلو فعل أمر من الأمور دي ويعني الدعن هو ما كانش يعلم هذا الأمر يعلم أولا حديثة اللي وقعت أمام في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا من أهل المدائن استضاف رجلا من الأعراب فأصبح هذا الرجل يحدث أنه فعل كذا وكذا بجارية في البيت بلا حرج فأمسكوه وأرسلوه إلى عمر بن الخطاب فقال علموه فإن عاد فحدوه كان رجل من الأعراب ليس من أهل المدن وفي زمن اصلا الشرع فيه جديد في يتخيل ان هو فيه كثير من الأمور حتى المجمع عليها او اللي هي معلومه الدين بالضروره عند بقيه الناس لا يعلمها تمام فيبقى لابد من انه يعلم أنه محرم فقط فلو واحد يعلم ان الطواف البدوي حرام لكن ما يعرفش انه كفر يكفر ان فعله بمجرد الفعل ده, ده اسمه جهل عاقبه يجهل عاقبه الشيء اللي بيفعله ما يعرفش أن السرقة فيها القطع يعرف أنها حرام فسرق يبقى يعاقب بالقطع ولا يسترط أن يكون لازم يكون عارف إنه قصة ماعز لم يكن يعلم ان حد الزاني المحسن الرجل قومه غروه قال له يعني لا إذا ذهب إلى رسول الله سلم وممكن مسألة عدي وكلام من ده فلما ذهب فحكم عليه بالرجم قال إن قوم غروني حتى إنه هرب بعد ذلك وهو يرجم ولكن يعني أتبع حتى قتل فهذا كان يعلم أنه محرم لكن ما كانش يعرف إنه هيرجم ومع ذلك يعني أقيم عليه إيه؟ الحد أردوا أنه لا لو الإنسان تخلى له مسألة شك في حياتك أه جزاك الله خير أنت فكرتين بقية الكلام أني علشان الشرك يحبط العمل لابد ان يكون صاحبه اللي فاعله يعلم انه محرم ابتداء قبل ما يفعله ومش بس كده يموت عليه يعني لو واحد فعل كفر وتاب منه عمره ما يحبطش امتى الشرك يحبط العمل الانسان ويبقى كأنه هبقى منصورا ان عليه عشان كده ده, ده ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اسلم وحسن اسلامه يعني اجر على ما فعله من خير في ايه في ايام كفره فالمسلم في ذلك اولى اللي كان مسلم فعل امور خير كتير وبعد كده عرض الله عرض من الكفر أو الشرك ثم تاب اعماله كما هي عمل يحبط امتى لو مات على الشرك يبقى كده ليس له عمل صالح ده لا, لا, لا, لا كده مع بعض سريعا كده شروط التكفير ايه؟ بالراحة واحدة واحدة. ها. القصد ويبقى ضده الخطأ. يبقى ده كده واحد من شروط التكفير وواحد من الموانع. القصد الخطأ. اتنين. البلوغ الصغر. ها. ايه? البلوغ الحجة. مش كده عدم بلوغ الحج عدم التأويل عدم التأويل عدم التأويل والتاويل من الموانع ها النسيان والتذكر والنسيان ماشي العقل والجنون ها اليقظه والنوم كده والاختيار والاقراه خلاص كده الثمانيه فعشان واحد يذكر يكون فيه الثمان مواصفات دول لازم يكون كبير مش صغير وعاقل مش مجنون متذكر مش ناسي ما كانش ناسي وقاصد مش مخطئ ومش متوهم ومش مكره ومنطلق مش نايم تمام يبقى في الشروط دي وما يكونش في اي مانع من موانع لو في مانع يبقى خلاص الراجل ده ما ما يغفرش آه... ما صح ما عشان كده احنا في بلوء في حاجات الحجة قائمة بقى على الناس كلها هنكمل شرحة بسيط كده مسألة عزر بالجهل يباحناك خلاص كده قلنا الشرق تكفير موانا للتكفير طيب في عزر بالجهل والمسألة العزر بالجهل دي مجمع عليها من أهل الأهل تمام؟ الخلاف فيها غير سائر أصلا الخلاف السائر فيها في التطبيق بس معذور ولا مش معذور لكن فيه أصلا مسألة العزر دي من الأمور الدينية الشرعية لا دي مجمع عليها خلصان والعزر بالجهل يكون في, ال... في كل ما فيش ما فيش مساله من امور الدين ما فيهاش عذر بالجهل ولكن مسائل الدين نوعين معلوم من الدين بالضرورة غير معلوم من الدين بالضرورة غير المعلوم من الدين بالضروره اللي هيدعي انه كان جاهل فيها هتقام عليه الحجه ابتداءا كده يعلم الاول ولو عاد يعاقب عليه غير المعلوم من الدين بالضروره ما ينفعش نقول ما فيهاش عذر بالجهل لا كده غلط حتى المعلوم من الدين بالضروره في عذر بالجهل ولكن لابد من اقامة دليل على انه كان جاهل اسمها لا تقبل فيها دعوة الجهل يعني مش اي واحد يدعى انه كان جاهل فقال يقبل الكلام ده لابد ان في بيّنة كحديث العهد بالاسلام رجل اصم ويعني كشف عنه على كبر اه ممكن حاجات كتير مجنون وعقل اه امور كتير مكانش يعرفها تمام؟ واحد كان مثلا في مكان من الاماكن في وسط ديار الكفار خصوصاً فيما مضى يعني دلوقتي المسألة بقت العلم أكثر انتشاراً لوسائل الاتصال الحديث فيبقى المعلومة للدين بالضرورة الحجة فيه مقامة على إيه؟ على الناس أساساً الأصل أن الناس كلها تعرف كبير والصغر والعلم والجاهل ولكن لو قامت بيّنة على ان إنسان يجهل امر من الأمور اللي هي معلومة للدين بالضرورة الناس برضو يبقى يعذر فيها بالإيه؟ بالجاهل في التكفير أما التقسيم على حسب اكتهاد في طلب العلم وغيره او التقصير في طلب العلم وغيره انواع الجهل بقى كم نوع اربع انواع جهل الناشئ عن عدم بلاغ وجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة وجهل عقبة وجهل اعراض الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الدعوة يعني ما يسمحش عن الاسلام اصلا ولا بالنبي ولا بالقرآن ده ماهوش عزر في التكفير ولكنه عذر في التأثيم عذر في الآخرة فقط لكن في الدنيا اسمه كافر وعليه تجري أحكام الكفار لأنه ما اسلمش تمام؟ ولكنه ما عذر عند الله يوم القيامة ده ينتحن لأنه ما بلغتوش الدعم لكن في الدنيا لو واحد قتله لو المسلمين غاروا على البلد دي لا حكمه حكم أهل الكفار طب الجاهل الناشع عن عدم بلغة حجة ده بقى احنا كده بنتكلم في مسلم بقى مسلم أمر مأمور الدين ما وصلوش ده الجهل ده عزر في التكفير خلصانة ما, ما يكفرش لأنه ما يعلمش أنه محرم أصلا طب هل هي عزر في التأسيم ولا لا على حسب اجتهاده أو تقصيره من عدمه في طلب العلم الجهل النشأ عن الاعراض واحد عرف أنه إن هو اللي عليه بطل وأن الإسلام هو الحق وما بحث عارف بس ما سألش وما استفسرش وأعرض وكمان رفض السماعة ده ليس عذر لا في التكفير ولا في التأفير لان اصلا العبره بالايه بالسماع والله لا يسمع من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن اولاد ورسلتهم الا كانوا من اصحاب النار النوع الرابع من انواع الجهل جهل العقبة. جهل العقبة هو يجهل مقال الشيء يعرف انه محرم لكن لا يعلم ايه مقاله ايه المترتب عليه وده ليس بعذر لا في التكفير ولا في التأفير لا في التكفير ولا في التأفير يعني لو يعلم ان يعلم ان الفعل ده محرم لكن ما كانش يعرف انه كفر لو فعله يكفر يعني مثلاً واحد يعني... عارف ومتأكد بالأدلة ان الطوف بالقبر حرام وطوف يكفر لانه كده صرف عبادة لغير الله خلطان واحد عارف ان النزر لغير الله محرم وفعله يكفر عارف ان السجود لغير الله لا يجوز وسجد لغير الله يكفر فعله معنى كلمه فعله يعني فعله قصدا مختار لا كان متاول ولا كان ما هوش متاول لانه عارف ان حرام المتاول ده بيبقى بيقول لك ده مش حرام اصلا لا من باب توقيره وتعظيمه انا ما, ما انا ما عبدتوش هو يجهل اللي ده بقى اصلا لغير الله فده هو اللي لا هو اللي معذور بالجهل بنتكلم في واحد عارف عارف كده السجود للصنم حرام انا معاك انه حرام بس اعديه اعديها المرض ها ها يعني اصلي احراج بتاع احنا بروح راحين نزور اليابان وكلوهم عمني يزجود البوزة وانا بقى ايه شكلها مش حد اعديها يعني لا يكفر تمام السماع دي في اخلاف ساي يعني ايه في اخلاف ساي <تصفيق> السماع هو... بس لا بحظش اعراض <تصفيق> ايه <تصفيق> انا لا معرفش في اخلاف ساي والحديث فهوضحي الباب الخامس الباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الباب ده في آية وحديثين الآية يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن التبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأدي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحيد الله فإنهم أطعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم ولي فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حج حديث الثاني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الرية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهد الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الترتيب المنطقي للكتاب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله الله اللي يعرف بقى أهمه التوحيد وفضله خطورة ضده لابد أن هو يدعو الناس إلى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا الأمر الكبير فقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين في ان منهج الأنبياء ومن, أتبع ومن اتبعهم هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الله عز وجل أول ما يدعى إلى الله يدعى يعني إلى التوحيد قولوا لا إله إلا ضد ودي سيرة الأنبياء جميعا وسبحان الله وما انا من المشركين في بعد تنزيه الله عز وجل عن الشركاء وبعد الإنسان عن مشابهة المشركين أو يعني مخالطتهم حتى لا يكون منهم حتى لا يقع في الكفر وهو لا يدري الحديث عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث معزن إلى اليمن قال انك تأتي قوما من أهل الكتاب في أن القائد يبين لأتباعه يعني ويبصرهم بطبيعة المهمة التي يرسلهم إليها فليكن أولا ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله في ان الدعوة أول ما يبدأ فيها يبدأ بالدعوة إلى التوحيد فإنهم أضعوك لذلك ثم تأتي بعد ذلك بقية شراء الإسلام فأول ما يدعى إليه يعني التوحيد يقول شيخ الإسلام وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والماء ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان قال وأما إذا لم يتكلم بها أي بالشهادتين مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين وده إجماع باطنا وظاهر عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء ال في في الاخر مساله ان الحديث ما ذكرش فيه الحج والصوم تمام ف يعني شيخ الاسلام قال ان ده ممكن يكون اختصار من بعض الرواه وان في احاديث اخرى كان بي بيذكر فيها الصوم والحج ففي الردود اما ان ده بحسب نزول الفرائض تمام ان كان قبل كده ما كانش نزلت الفرائض اه او انه صلى كان يذكر في كل مقام ما يناسبه وطبعا قبل نزول الفرائض ده مردود على لان بعث علي ده كان سنة تسعة وعشرة كان بعد كل الفرائض ما ما نزلت اه معاذ اه فيه احاديث تانية كان في بعث معاذ الى اليمن في بعث علي رضي الله عنه وابو موسى الاشعري الى اليمن اه تمام والرد الثاني ان ده يذكر في كل يذكر في كل مقام ما يناسبه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان اسلام خير يقول لواحد كلام ويقول للتاني لكل شخص ما يوافق حاله واحد فقير مش هيقول له تصدق لا يقول له مثلا ذكر الله وهكذا والصحيح ان كان الرد الانسب هو الرد الثاني في كلام شيخ الاسلام ده الاحسن الردين ولكن الانسب من كده في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها بيقول بالاشاره يذكر امر اعتقادي واحد في وايه لبيان اهميه الاعتقادات الباطنه وامر ظاهر واحد لاهميه العبادات الظاهره فالصلاه والزكاه دائما بيذكروا في الأحاديث خصوصا والآيات ملتسقين الصلاة يعني تشير إلى العبادات التي بين العبد وبين الرب والزكاة تفيد للمعاملات اللي بين العباد بعضهم وبعض تمام؟ فكأنها تلخص يعني شعائر الإسلام الحديث اللي بعد كده طبعا الشاهد من الحديث واضح فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله إيه حديث إيه يوم خيبر والشاهد اللي فيه ثم دعوهم إلى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه الأول الناس تدعى إلى الدخول في الاسلام والدخول في الإسلام بالشهادتين وبعد ذلك يخبروا بشرائع الإسلام ال الواحد والأخر المسائل اللي في الباب واضحة لكن المسألة رقم 18 الثامنة عشرة ان من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء إيه بقى الدليل فيها؟ ان هؤلاء بشر ليسوا بآلهة كانوا يجوعون ويعتشون وكانوا يمرضون فلا يعني تصرف لهم العبادة من دون الله تبرك تعالى حتى الأنبياء حتى الأنبياء كان يمرض ويتعب لو كان إلها لا شفع نفسه ولكن يعني هذه الأمراض والأسقام والمحن التي وقعت على الأولياء والأنبياء هذا دليل من أدلة التوحيد على أنهم بشر يعني ليسوا بآلهة الباب اللي بعد كده ده يعتبر الباب السلسل باب الاخير في المقدمة للكتاب بعد الكلام على أهمية الدعوة إلى التوحيد طيب إيه بقى هم الشهدتين هقولي إيه بالضبط هدعوا إيه بالضبط النهي عن الشرك فذكر باب تفسير التوحيد وشهادة الله إله إله الله وذكر فيه أربع آيات كل آية بتتكلم عن نوع من أنواع الشرك المنتشر في الأمة فأول حاجة بدأ بشرك الدعاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا ثم باب الشرك في الولاء والبراء وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجون ثم الشرك في الحكم اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ثم الشرك في المحبة ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وبعد ذلك ذكر حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل الآية الأولى تتكلم عن الشرك في الدعاء وأن الدعاء من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك تعالى أولئك الذين يدعون أي نزلت في من يعبد أناس صالحون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة يقال للمشركين هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم أنفسهم كانوا يعبدون الله فإذا أردتم أن تصلوا إلى المنزلة التي وصلوا إليها من الولاية ففعلوا مثل ما فعلوا فاعبدوا الله أنتم أيضا ولا تعبدهم هم أنفسهم تمام يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا فكونوا مثلهم ابتغوا إلى ربكم الوسيلة وارجوا رحمته وخافوا من عقابه وعذابه وفي المكان ده في الفضل تم شرح التوسل والتوسل نعين مشروع وممنوع توسل المشروع الأول توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته توسل بالأعمال الصالحة التي قام بها الرجل نفسه ان هو يقدم بين يدي دعائه أعمالا صالحة فعلها وهذا من التوسل بالأعمال الصالحة التي قام بها الداعي الأمر التالت توسل بدعاء الرجل الصالح الحي القادر أنه يكون صالح وحي وقادر توسل الممنوع التوسل آه الممنوع كله بقى سواء كان شرك اكبر او اصغر او حسب توسل بالايه بالايه التوسل بالرجل الصالح الميت تمام كده ان يقول للميت ادعو الله لي وده حكمه شرك اصغر لان مخاطبة للميت بما لم يارد في كتاب وسنة وزريعة للشرك الاجبر وده من الشرك اكبر لانه ما فهوش عبادة ما فهوش صرف عبادة لغير الله النوع الثاني دعاء الميت نفسه ان يقول له بقى اغفر لي فده هذا شرك اكبر لان الدعاء عبادة وصرفه لغير الله شرك كما انه يطلب ما لا قدرة للانسان عليه طلب الشفاء والرزق والاولاد وغير ذلك يبقى عندنا نوع شركة اصغر ونوع شركة اكبر والتوسل بالجاه والمنزلة وده في خلاف من اهل العلم وعجح انه بدعا طب التوسل أو الفرق رائع بين التوسل والتبرك في مصاحبة الصالحين التوسل بالصالحين ممنوع هو ده التوسل بالجاه لكن التبرك بصحبة الصالحين مشروع هم القوم اللي أشقى بهم جالسوا تمام؟ الآية اللي بعد كده الكلام على الولاء والبراء وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقب لعلهم يرجعون والكلام على الولاء والبراء مستوفى في فضلنا غير حميد فالإخوة ترجع اللي كده في ال الوراق والبراء باختصار شديد هتحفظ الايات اي... ا... كل ما انت عاوز نفسك في اي كتاب بتترسه تعمل لك ملخص بسيط تعلم كده في الكتاب على على الحاجات اللي انت تحفظها عندك 5 6 ايات في الوراق والبراء و5 6 احاديث اختار ايه وحديسين حديثين اي... يعني على الاقل 3 ادله علم عليهم هو اللي تحفظهم والباقي افهمه كويس رحمك الله تفهموا يعني إيه تعرف تطلع منه الدليل إيه الوجه الدلالة في الآية والحديث على المسألة لأنها بنائش لكنها تحفظ أشياء بسيطة فتحفظ يعني أيتين وحديثين أو على الأقل آية وحديث في الموضوع ككل وبعد كده عندك صور من المولاء محرمة تعرف كل صورة ودليل عليها وإمتى تكون شركة أكبر وإمتى تكون شركة أزغر تمام والأمور اليجوز فعلها مع الكفار. ابقى عارفها وعارف الادلة عليها. عارف ايه هي المعاملة اللي تجوز مع الكفار. وننبه على مسألة ايه? ما فيش حاجة اسمها صور من الموالاة جائزة وصور من الموالاة محرمة. لا. كل الموالاة محرمة. الصور اللي هي جائزة اسمها معاملات جائزة مع الكفار. البيع والشراء والزواج والاكل من اكلهم وغير ذلك. فدي اعرفها واعرف دليل عليها. فهو انتهى كده هيلخص لك القدر الكبير عندك في الايه? في الوراء والبراء في الكتاب انت مفترض الهيكل ده تبقى ممتنه والباقي بقى يعني انت تكتهد في فهمه ومعرفته كويس ولما يبقى عندك فيه اشكال تسألت فيه اللي هي الفضل فيك في احب حالين كده والشيخ ياسر جاب لجرام الشفل افهم كويس بس افهم كويس افهمه كويس. افهم كويس. افهم كويس يعني مشتردش انت حفظه. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله في الكلام فيها على الحاكميه وان هؤلاء كفروا ليس بأنهم سجدوا للاخرين او غير ذلك او دعوهم من دون الله بل لكونهم يعني اعطوهم حق الاله في التحليل والتحريم وانهم يعني يفرعون لهم ما يشاءون وانه وأنهم بهذا الأمر يعني كفروا كان شركهم من هذا الباب فيه التنبيه على أن الحكم بغير بما أنزل الله توحيد والحكم بغير ما أنزل الله شرك وكفر والكلام فيه بقى عن الحكم بما أنزل الله كفر على نوعين اكبر وأصغر الكفر الأكبر الأنواع المعروفة ستة أنواع اللي هما في التشريع العام اشد رقم 5 صور الصور اللي ذكرها في الكتاب ان هو يجحد حقيه لله في الحكم الحاجه الثانيه لو يسمح ان يبقى المساواه بين حكم الله وحكم غيره الحاجه الثالثه ان هو اللي هو اصلا ان يقول ان شرع غير لا افضل وهو الانسب للواقع يبقى الجحت انه يقول ان غير شرع الله افضل وانسب للواقع انه يساوي بينهم انه لا ما يساوش بينهم ان شرع الله افضل ولكن يجوز تسويغ الحاله الخامسه اللي هي في اغلب دول المسلمين اللي هي الزام المسلمين في التشريع العام بغير غير شرع الله تبارك وتعالى حاجة ستة ودي حاجة خاصة بتبقى بعض القبائل اللي هما بي بيتحكموا الأعراف وتقاليدهم ويتركوا شرع الله تبارك وتعالى تمام ده كده لإيه دول كلهم شرك اكبر لأن ده يا إما استحلالي أكبر من الاستحلاج باقي صورة اللي هي شرك أصغر اللي هو يكون أصلا بيحكم بما أنزل الله والدستور هو أصلا شرعي ولكنه بيخالف في بعض القضايا مش بتغيير الشرعة ما بيخليش من القطع للسجن لا هو ما بيغيرش الشرعة ولكنه بيفشل القضية يجعل القضية دي مش مستكملة للشروط فإذا لا يستحق القطع أصلا لهوى لمال لشهوة لغير ذلك سواء كانت قضية او قضايا هذا شرك يعني أصغر ليس شرك بعد كده اتكلم في شرك المحبة ومن الناس ما يتخذوا من دوله انداداً يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حباً لله آآ المحبة انواع منها محبة الله وده توحيد محبة مع الله ده شرك محبة في الله وهذا من يعني الـ الـ الـ أو أو من الامور الـ الـ الـ التي حث عليها الشرع تمام كده ومحبة الولد والمال دي حب طبيعي, حب طبيعي. يبقى طاعة لو أعان على طاعة ومعصية لو أعان على معصية لا, لا, لا أعان على طاعة ولا معصية فهو مباح والحب مع الله قلنا أنه هو ده الشرك الحب مع الله اللي هو يحب إنسان حتى يعني يدفعه إلى فعل الشرك لأجل هذا الحب، يفعل الشرك يحب المال وفي سبيل الحصول عليه يعني يفعل محرم يبقىض الحب ده محرم يفعل شرك يبقى الحب ده شرك تمام؟ ومن الناس من يتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حب لله الآية على تفسيرين ومن الناس من يتخذوا أنداداً من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله من اهل الانداد لاندادهم اما ان اما انهم الذين امنوا اشد حبا من اهل الانداد لاندادهم لكون اهل يحبونهم كحب الله اما ان أهل الشرك يحبون الله ويحبون معه غيره ف... فيسوّوا بين الله وبين غيره في المحبة ولذلك أهل الإيمان أشد يونهم حب لله لأن حبهم ليس موزع أما حب المشركين فوزع بين الله وبين غيره أو يحبونهم كحب الله لا محبة المشركين ده التفسير الثاني مش موزّعة ده هي خالصة للمش... لل... لل... لل... للآلهة والأنداد يحبونهم كحب المؤمنين لله الحديث اللي بعد كده في الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله على الله من الله وكفر بما يعبد الله النبي الله كان يقبل من كل من جاء القول لا اله الله صح هل كان يطلب منه قول بقى بوزة لا لا ليس بإله عيسى ليس بإله ما كانش بيطلب منه كده فهو كفر بما يقعد من دون الله ده ده من باب يعني ايه عطف البيان والتفسير تفسير فقط لا إله إلا الله فيها الكفر بكل ما يعبد من دون الله لا نريد ممن جاء الإسلام إلا النطق بالشهدتين وفقط لا يزاد عليهم نفسه لم يقبل الإسلام من كل ما نجاء به ولا يطلب منه غير الإيه الشهادتين سواء كانوا يعني عرب او غير عرب واللي يزيد في في, في اصل الاسلام شيء غير الشهادتين اه دي بدعة اه بعض المسائل اللي يمتحن الناس فيها قبل ان يثبت لهم حكم الاسلام دي بدعة ويقول يقول لك بعد الناس كان زمان فاهمين معنى لا اله لا الله عشان كده ما كانش مطلة منهم غيرها اقول له لا ما يشتركش نفس السلام بعد الفتحات كان بيفتح بلاد فارس والروم عجم ليسوا عرب ومع ذلك كان دخول الناس في الاسلام بلا اله الا الله حتى ان الكافر لما كان يقول لا اله الا الله وهو في الحرب والسيف على رقابته كان يحكم له بالايه بالاسلام إلا إلا إلا لا اله الا الله يزيد برضه عليه ما فيش اله ثانيه لا ولا غيره وتضمنها. تمام ف لا اله الا الله محمد رسول الله تدخل في الاسلام ويحسن يحسن انه انه يتبعها وان عيسى عبد الله ورسوله لكن لو ما قالهاش مسلم ودخل في الاسلام الكلام ب... ده ال... لسه بقى هنقول بقى ايه هنضيف كده فقره ش... ال... المس... مساله من المسائل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قالها بقى اخر مساله في الباب بيقول بقى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 فإن شك أو توقف لم يحرم ماله, ماله ودمه أو تردد قال فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجل ويا له من بيان ما أوضحه وحجه ما أقطعها للمنازعات الكلام هنا لازم نفهم شيخ الإسلام ابن عبدالرهاب كان يحارب مين بالزبط علشان نقدر نفهم معنى كلامه شيخ الإسلام ابن عبدالرهاب كان يحارب ناس بيقول لا الله محمد رسول الله ولكنهم مع ذلك يفعلون بعض الشركات ويسرون عليه تمام فكان بيحكم بكفرهم ويقاتلهم مع أنهم كانوا يقولوا لا الله محمد رسول الله فده كفره مش مش لم يدخل في الاسلام ابتداءا ولا ولا لكونه ممتنع عن النطق بالشهادتين لا ده كفره لانه مصر على نقد من هو قد الايمان اما بجحد شيء او فعل شيء من الشرك والايه والاصرار عليه ده دخوله في الاسلام تاني بايه مش بيلاقي الله محمد رسول الله ما هو بيقولها زي اللي بيقول مثلا كده ما فيش حاجه اسمها صلاه ده ارتد بذلك ولا لا ارتد بهذا الاعتقاد وهذا القول دخوله في الإسلام مرة أخرى بأنه يضيف إلى الشهادتين ما كان سبب لخروج من الإسلام يقول وأن الصلاة فرض وأن الصيام فرض وأن الزكاة فرض او يقول وأن عبادة غير الله شرك أو أن الطوافة بال... بال... بالقبور شرك لأن ده كان سبب إيه؟ كان سبب خروجه من الإسلام مش معنى الكلام ان مجرد النطق بالشهادين ما يدخلش في الإسلام لا هنا الكلام على مسلم اصلا مقيم على إيه؟ على شرك او خرج من الإسلام بجهده شيء من أمور الدين أما لو كان خروجه لأنه نقد الشهادتين فدخلوا تاني بأنه يدخل ب... ب... واحد مثلا كان مسلم وعنين قال حد دخلوا في الإسلام تاني بإيه؟ بالشهادتين فقط لكن بخلاف واحد ارتد لأنه أنكر معلومة الدين بالضرورة مثلا فدرجعوا في الإسلام بنطق بالشهادتين زائد إقرار بما إيه؟ بما جهد بها تمام؟ <تصفيق> انت هو اللي بيقول هو. يعني هو يعني طيب مش ده راي واحد مجموعه يعني انا معاك انا يعني باقي بس القضاء والقدر و... ما هو هو الاخوه اللي طلبوه كده ان احنا لا مش سنه مش سنه ده المفترض 3 شهور 3 كده ازاي شغل بس؟ بتاع ايه بالليل كتبت انا سنه ما خدناش فيه حاجه خالص. ماشي. ماشي وبعد كده امتحنوا. اه ده كتبت ناخد بالراحه بقى لان ما استناخدناش حاجه. ماشي ان شاء الله خالص بس المجلد الاول معرموني فيك. ايه؟ الفصل الاول اول بس؟ الفصل الكتاب كله. يبقى خلصوه في الثلاث شهور بعد كده ذاكروا بقى الامتحانوا براحتكم. لا مشكله. احنا نقول الـ الـ الـ يعني نحل المشكلة في الكتاب والنقط المهمه نقف عليها والمسائل الصعبه هي اللي نشرحها والباقي اصلا سهل وميسور مش محتاج كلام يعني صح. المفترض ان الناس اللي بتحضر الميعاد مخلصها حتى ما جيت اصلا دول قصه اسمها مصير في مجلد <ده صح. تصفيق> <تصفيق> اس واحد في المجلد الثاني ان شاء الله <تصفيق> ماشي سبحانك اللهم ربنا وحدك هو دائم الراجل بس كان ايه عشان وراءه الضوء